بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق ان نجم ساقب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر ال مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من ولا نصير والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو